وقال ايضا الشيب من ادى النهافه ندها وناجهول فما استفاق ولم تها بل زاد فيها رغبه فتها فت تبغ الهاوى كان بها بين الها فإلا متى الهو أفرح بالمنى والشيخ أقبح ما يكون إذا لها ما حسنُ هَؤُلاَءِ لَئِنْ تُقَالَا أَمْ يُرَى صَبًا بِالْحَاضِرِ جَادِرٌ وَالْمَهَا أَنَّ يُقَاتِلَ وَهُوَ مَفْلُولُ الضَّبَا كَأَنَّ الْجَوَادَ إِذَا اسْتَقَلَّتْ أَوْ وَهَى نَحَقَّ الزَّمَانُ هِلاَلَهُ فَكَأَنَّمَا أَبْقَى لَهُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ السُّهَى فَقَدْ حَسِيرًا يَشْتَهِي أَنْ يَشْتَهِي ولكم جرافا القلب جموح كما اشتها ان ان الله واجهش بالبكاء لذنو به باهك اول وموقح قها ليست تنهنه العظات ومثله هو في سنه قد اعم آن, ان يتنهنها فقد لذات وزاد غيا بعدهم عل لا يفقد بعدهم وتنبه يا ويحا هو ما بعده هنا ينتهي عن غيه والعمر منه قد انتهى قد كان من شيء من الذهاب تركته المن بان من الدهاء ترك الدهاء ولو انني اربط دناءه خطه لو جدت اني كنت احمق قبلها فلقد رايت البله قد بلغ المدى وَتَجَاوَزُوا هُوَ وَالذَّرَاوِ بِهِلْنُهَا مَنْ لَيْسَ يَسْعَى فِي الْخِلَافِ لِنَفْسِهِ كَانَتْ سَعَايَتُهُ عَلَيْهَا لَنْ لَهَا إِنَّ الذُّنُوبَ بِتَوْبَةٍ تُمْحَى كَمَا يَمْحُو سُجُودُ السَّهْوِ غَفْلَةَ مَنْ سَهَا